الصلاة والسلام على نبينا محمد المخاطب في قوله بقوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فقام صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفه حق القيام وكانت الصلاه في صدف وكانت الصلاة من أعظم باب ينه للناس قولا وفعلا حتى إنه صلى مرة على المنبر يقوم عليه ويركع ثم قال لهم إنما صنعت هذا لتأتموا به ولتعلموا صلاتي وأوجب علينا الاقتداء به فيها فقال صلوا كما رأيتموني أصلي وبشر من صلىها كصلاته أن له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، فقال خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهدا أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وعلى آله وصحبه الأتقياء البررة الذين نقلوا إلينا عبادته صلى الله عليه وسلم وصلاته وأقواله وأفعاله وجعلوها وحدها لهم مذهباً وقدوة وعلى من حذى حذوهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين وبعد هذه المقدمة من كتاب صفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله فأن نقرأها كلما نبدأ باب أو حتى ننتهي من كتاب الصلاة نقدم بها بإذن الله تعالى الباب الرابع في شروط صحة الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة وفيها حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فرض علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. وحديث أنس وحديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل من أهل البادية. وفي صحيح البخاري أن هذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة. وحديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل من أهل البادية في صحيح البخاري هذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صلى الله عليه وسلم صدق كلمة زعم لفتت نظري كلمة زعم رسولك فكان ممكن واحد يعني إحنا اعتدنا نقول فلان يزعم أنه كذا فنشعر أنها يعني في اللغة كأنها مثلاً إيه أو بيدعي شيء يعني فالمهم بفضل الله رجعت الحديث في صحيح مسلم فنقرأ منه جزء نوضح هذه المسألة فعن انس بن مالك قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. طبعا النهي هنا ليس ليس على إطلاقه. نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. يعني سؤال ما لا ضرورة فيه. يعني الأسئلة التي ليست لها ضرورة النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يسألوها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال سَلُونِي أي عما تحتاجون إليه يعني إنه اللي في حديث الحديث اللي معنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يعني سؤال ما ضرورة إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال سَلُونِي أي عما تحتاجون إليه يقول أنس فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع لما نه هذا النهي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن, عن, عن أن يسألوه إلا عما يحتاجونه إليه يقول فكان يعجبنا فرصة يعني نحن نتعلم لما حد يأتي من البادية لم, يعني لم ينهى يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمون دون أن يسألوا فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية اللي هو ضمام بن ثعلبة في رواية البخاري فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم كلمة يا محمد أيضا النمام النووي في سورة النور لا تجعلوا دعاء الرسول. كدعاء بينكم نعم كدعاء بعضكم بعضا وبرضو في, في مقدمة الحجرات فهنا الضمام قال يا محمد العلماء بقى بيفسروا بيوجهوا كلام الأعرابي قال العلماء هذا الكلام للنووي في الحالة دي قال العلماء لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته باسمه صلى الله عليه وسلم اللي هي في آية النور النهي اللي ورد في آية النور ويحتمل كلام النووي أيضا ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية ولم تبلغ الآية هذا القائل يبقى في احتمالين النووي ينقل احتمالين يوجه كلام ضمام بن ثعلبة في نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه رغم ورود النهي في سورة النور فيقول الناوي قال العلماء لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته باسمه صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية ولم تبلغ الآية هذا القائل نرجع بقى لكلام أنس أنس يروي الحديث يتكلم على لسان ضمام ابن ثعلبة. ضمام ابن ثعلبة يقول أتانا رسولك. ضمام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعمه. عملي أصعب كده. زعم لنا اللي هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. زعم خلاص مش مشكلة. أما رسول كمان يزعم يقول ضمام يقول أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك النووي ينقل كلام العلماء على كلمة زعم قوله زعم وتزعم ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه وقد جاء من هذا كثير في الأحاديث وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال زعم جبريل كذا وكذا يبقى كلمة زعم اللي كان متبادر إلى الذهن أنها تختص بالكذب أو بالشك والصواب أنها أيضا تستعمل أيضا في الصدق والكلام المحقق نرجع لكلام ضمام ابن ثعلبه يقول أتانا رسول كفزع ملنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال صدق قال إلا هو ضمام ابن ثعلبه فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله النبي صلى الله عليه وسلم يجيب قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آ الله أرسلك سائل الباب يسأل تاني قال نعم يتحقق قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بها قال نعم ثم ساقه الحديث الشاهد اللي احنا وصلنا له اللي هي خمس صلوات وحلينا كلمه نعم وكلمه نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وتوجيه العلماء لهذا النداء نعم تاكيد يتاكد يعني من هذا الامر يعني القاضي عياض وهو من الشافعية يقول النووي يقول القاضي عياض والظاهر أن هذا الرجل لم يأتي إلا بعد إسلامه مستثبتا ومشافعا للنبي صلى الله عليه وسلم يتأكد بنفسه نعم نعم وهك بعدين أمر, أمر دين يعني. المسألة الثانية على من تجب الصلاة تجب على المسلم لأن مره معنا أن الكافر لا ت... لأن الصلاة لا تجب على الكافر لأنه ليس من أهل العبادة وذكرنا حديث أنس عفواً حديث معاذ وفيه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أجابوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات الشاهد من الحديث حديث ذكرنا الشاهد من هذا الحديث لا الشاهد في ان الكافر أن الصلاة لا تجب على الكافر لأنه ليس من أهل العبادة وهذا الدليل لكن الشاهد أين هو؟ أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قبل أن يشهدوا هم ليس مطالبون بأي نوع من أنواع العبادة لا صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك حتى تكملة الحديث فإنهم أجابوا لذلك. أجابوا إلى شهادة الله إله إلا الله فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. أيضا الصلاة لا تجب على الحائض والنفساء لما ثبت في الصحيح. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ويؤمر بها الصبي إذا بلغ سبع سنين ويضرب عليها العش لحديث رفع القلم عن ثلاثة. وحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبعين وضربوهم عليها العش وفرقوا بينهم في المضاجع مروا أولادكم بالصلاة لسبعين وضربوهم عليها العشر يقول الشيخ العثيمين رحمه الله نذكر يعني بهذا القول ضرب تأديب وليس ضرب تعذيب وايضا عندما يؤدب أحدنا ولده يكون ضرب تأديب وليس ضرب تعذيب لا ينتقم منه لا يصيبه بكذا يكسر فيه شيء ولا يضرب عند الغضب ولا يضرب ابنه عندما يكون غاضب أيضا فرقوا بينهم في المضاجع بعضنا يتساهل في هذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع يعني إذا بلغ الأولاد عشر سنين لا بد أن يكون على الأقل حجرة للبنات وحجرة للبنين طب الاوضه الشقه كلها اوضتين وصاله خلاص انت نام مع الصبيان والزوجه تنام مع البنات و... وانت لن تعدم حيله ان تقضي وقتك من اهلك هذا كلام شيخ يعقوب مش كلام اللي ربنا موسع عليه ويستطيع ان يبقى كل واحد اوضه كل بنت اوضه وكل ولد خاص خير وبركه إن استطعنا أيضاً في حجرة البنات كل واحدة يكون لها مضجع خاص بيها سيرية يعني خاص بيها فبيها ونعمة ما فيه شيء يجمع الكل ولا بأس أن يلتحف الرجل والرجلان في لحاف واحد أو البنت والبنتين في لحاف واحد ما فيش مشكلة طالما ان الكل لبس ما لبسه في, في نهي أن يبيت الرجلان في إيه في يفضي الرجل, الرجل في لحاف واحد أو ينام في بحاف واحد في غطاء واحد يعني يعني تحت بطانيه واحدة رجل أو رجلين النهي هذا محمول نقلا عن الشيخ مصطفى سليمان حفظه الله إن هذا, هذا النهي محمول على إنه يكون عرايا أما بملابسهم فلا بأس أن ينام الرجل والرجلين والثلاثة في غطاء تحت غطاء واحد يتغطوا ببطنية واحدة أو بالحف واحد أو بملاية واحدة لا بأس التفريق بقدر إمكان يعني حسب امكانيات كل واحد فاقل الناس اللي موجودين ما يكون عندهم البيت أقل حاجة وطن وصاله فان شاء الله يبردو إيه زي ما الشيخ يعقوب السمى الرجل اللي خلاص بقى ما فيش بقى حل يبقى الرجل ينام في في حجرة الصبيان والمرأة الزوجة الأم يعني تنم مع البنات ثم انتقل إلى المسألة الثالثة في شروط صحة الصلاة وأول شرط الاسلام وعلمنا الدليل والعقل وعلمناه البلوغ ايضا ثم انتقل الى الشرط الرابع الطهاره من الحدثين مع القدره لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايدياكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الايه الآيه ففي حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاه بغير طهور يعني بغير وضوء حط على الطاء اللي عندك ضمة عشان تبقى وضوء لان لو فتحه هتبقى الماء اتي بطهور يعني اتي بماء زي السحور بالضم والسحور برضه طهور والطهور الشرط الخامس دخول الوقت للصلاه المؤقته أي الصلوات المكتوبة المفروضة يعني لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولحديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر هذا الجمهور على غير هذا الجمهور ان الشيخ ابن باز رحمه الله يقول من ياخذ بقول الجمهور يعيد الفوائد اللي عليه شيخ الإسلام اول الامام احمد كده وانت طالع وشيخ الاسلام والال القيم رحمه الله الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز قلنا ابن حزم نعم الشيخ الالباني يتبع الالباني بيتبع ابن حزم في بعض في بعض المسائل يعني في كثير من المسائل أن الصلاه محددة بوقت لا يصح قبلها باتفاق العلماء يعني منفعش يصل الظهر قبل اذانه ابدا قبل دخول وقت الظهر ابدا باتفاق ما فيش خالف لم يخالف أحد طب بعد خروج الوقت جمهور العلماء يقول حتى إذا اخر الصلاة بغير عذر فعليه أن يقضيها يأسم للتأخير لكن عليه أن يقضيها العلماء اللي ذكرناهم ومن يتبع هذا المذهب يقول هذه الصلاة تقع باطلة إذا خرج وقتها يعني أذن لصلاة الظهر وأحد المسلمين لم يصل الظهر حتى أذن العصر وليس عنده عذر أخر الصلاة حتى خرج وقتها في هذه الحالة وإن صلىها الف مرة فلا تقبل منه كما يقول الفريق الذي ذكرنا أسمائه الشيخ بنباز رحمه الله يقول بأن يأخذ بقول الجمهور عليه أن يعيد الفوائد يعني لو واحد على سبيل المثال وصل بلغ الحلم وهو عنده خمسة عشر سنة ولم يصلي إلا بعد عندما وصل سنه عشرون سنة يعني في خمس سنوات لم يصلي فيها صلاة مكتوبة الشيخ ابن باز يقول على رأي الجمهور يعيد هذه الخمس سنوات شوف بقى كل يوم في خمس صلوات ويضرب بقى السنة فيها كم يوم في خمسة ويحاول يقضي هذه الفوائد مطالب بها. يجب عليه ذلك على قول من ذكرنا من العلماء لا يقضيها إنما يتوب لأنه عندهم كافر في الفترة دي الذي ترك الصلاة بالكلية كسلا هو عندهم كافر فالكافر غير مطالب أصلا بالعبادة زي ما ذكرنا الآن فهو يعني بعد أن من الله أهلي بالتوبة داخل حظيرة الإسلام مرة ثانية بالصلاة إنه كان يشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وكان يفعل عبادات كثيره غير أنه لا يصلي كسلا هو يعني ليس جاحدا بوجوبها لكنه يقرب يقر بوجوب الصلاه لكن تركها كسلا ففي هذه الحاله وكان في في فقه السنه بتاع الشيخ سيد سابق رحمه الله مناظره هذه المناظره ليس لها أصل العلماء الشيخ الألباني رحمه الله قال هذه المناظرة ليس لها أصل في كتب السنة أبدا لا حتى موضوع عفوا لا حديث ضعيف ولا صحيح ولا أي درجة من درجات فكلام موضوع ملوش أصلخ لأن هي المناظرة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد لما الشافعي الإمام أحمد يقول بأن ترك الصلاة كسلا كافر فسأله الشافعي فبما يدخل حظيره الإسلام قال ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قال هو يقولها الشافعي رضي الله عنه يقول الامام احمد هو يقولها يقول لا اله الا الله محمد رسول الله يقول فسكت احمد طبعا هذا كلام باطل ملوش اصل كما يقول الشيخ الالباني لان من يأتي يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي بكل شرائع الإسلام ولا يصلي فعند هذا الفريق من العلماء هو كافر كفر أكبر مخرج من الملة طيب كيف يدخل بالاسلام في هذه الحالة؟ بالصلاة هو بيشهد لا إله إلا الله ويأتي بالشرائع لكنه لا يصلي فيدخل الإسلام بالصلاة أن يصلي نفس الكلام الأمور أو الأركان المعلومة من الدين بالضرورة طبعا من الخلاف في الصلاة وبعد كده برضو أعتقد أن فيه في الزكاة بايه فصلت آية فصلت في الصفحة الأولى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ما هو ده الخلاف بقى أنا بذكر يعني الخلاف ده مش مكانه دلوقتي لكن أنا بقول له ان إن المسألة على الخلاف اللي موجود اللي فكرنا بيه فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتها عند الجمهور تصح ويأثم وعند غير الجمهور مما ذكرنا من العلماء لا تصح فيتوب ويأتي أو يكثر من النوافل ويكثر من الاستغفار حتى يعفو الله عنه الشيخ عبد الحميد يذكرنا ان الشيخ الالباني ليس من فريق كفره اكبر يعني ان ترك الصلاه كسلا يكفر كفر اكبر فالمساله نراجع المساله ان شاء الله الشرط الثالث السادس ستر العوره مع القدره بشيء لا يصف البشره لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني ادم خذوا زينتكم نعم انا قلت ايه انا قلت لقول النبي طيب معذرة نزاكم الله خيرا لقول لي تعالى يا بني آدم خذوا زيناتكم عند كل مسجد في برضو نرجع لرقم خمسة ثاني اللي هو لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا العذر الأعذار التي ورد بها الشريعة التي ورد بها السنة حديث أنس المتفق عليه بالمعنى من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها عندما يتذكرها لا كفارة لها إلا ذلك يعني ما فيش عذر لترك الصلاة لتأخير الصلاة عن وقتها إلا عذرين النائم والناس ألا إنه ليس في النوم تفريط النائم والناس عندما يستيقظ من نومه يصلي وتكون في حقي أداء مش قضاء والناس عندما يتذكر طب ممكن حد ينسى الصلاه نعم ممكن واحد يكون بيشتغل في صحراء وانهمك في الشغل وما فيش مثلا أذان فيش مسجد يؤذن أو كذا لم يذكره أحد فقد ينسى في زحمة العمل قد ينسى عندما يتذكر يصلي فيما عدا ذلك المسافر يصلي المريض يصلي لا تسقط الصلاة إلا عن من فقد عقله المجنون حتى يفيق فقط اللي تسقط عنه الصلاة يعني واحد خلاص او المريض اللي في حالة إن هو خلاص ما يعرفش مين اللي داخل عليه ما يعرفش اللي موجود مين اللي بيزوره دلوقتي مين خلاص في الحاله دي بتسقط عنه الصلاة وهتأتي معنا صلاة أهل الأعذار ستر العورة لقوله تعالى بني آدم خذوا زينتكم من كل مسجد وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار الحائض يعني المكلفة كلمة حائض هنا يعني امرأة مكلفة مش حائض يعني عليها الحائض لا كلمة حائض يعني امرأة بالغة وعورة الرجل ما بين السرة والركبة طبعا المرأة كلها عورة وعندنا خلاف في عورة الرجل في عندنا حديث أنس كان في زقاق خيبر النبي صلى الله عليه وسلم يركب دابة أعتقد أنس يمكن خلفه أو بجواره مع دابة أخرى وإنه يرى بيض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم من يقول بهذا الحديث يقول أن عورة الرجل هما السوءتان فقط القول والدبر في حديث جرهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة لا أذكر بجرهد أو, أو بأحد الصحابة فقال غط فاخذك فإن الفاخذ عورة طبعا الحديثين صحيحين الامام البخاري رضي الله عنه يقول حديث أنس اسند يعني حديث أنس في البخاري سند عالي حديث أنس أسند أعلى في صحة السند وحديث جرهد أحوط اللي ابن القيم رحمه الله يقول العورة عورته عورة خارج الصلاة وعورة داخل الصلاة عشان نخرج بقى من الحديثين خالص عشان واحد يقول بقى إيه ده أنا هصلي عزكم الله لابس مثلا ما يغطي السوتين فقط ما يسمى الآن يعني الشوط الخفيف أو سلب عزكم الله يعني سامحونا يعني في اللغة ينفع نصلي كده لا ابن القيم حسم المسألة وقال العورة عورتان عورة, عورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة فداخل الصلاة لابد من ستر ما بين السرعة والركبة خارج الصلاه خليك بقى في الخلاف ان ان اردت ذلك لكن البخاري رحمه الله راوي حديث انس يقول حديث جرهد احوط فيبقى مع حديث جرهد ايضا ان شاء الله داخل الصلاه وخارج الصلاه طيب اللي هيصلي هيجيب مثلا عرف البشكير بتاع الاحرام الواحد ربنا يرزقنا حج بيته الحرام في بيجيب كبار كده بشكير بيلفه على الجزء الاول على الجزء الاسفل اللي بيسمى إزار يغطي من السرة الى الركبه والجزء الاعلى يجعله كرداء طب قال يصلي بال بالازار فقط الجمهور على هذا الأمر يعني وهو ال وهو الصواب يعني ان صليت وتسطر ما بين السرة والركبة أو من السرة إلى الركبة طبعا برضو الستر هيكون عند الركوع وعند السجود يعني لما تسجد وتركع الإزار بينحسر شيئا لفوق فبرضو يكون أسفل الركبة بحيث ان أنت لما تركع أو تسجد لا ينكشف ما فوق الركبة لكن في نهي أن يصلي الرجل في سوب ليس على اعتق منه شيء الجمهور يقول هذا النهي للكراهه خلافا للشيخ الألباني رحمه الله يعني أنا ممكن بقى في لو طبعا محدش, هي محدش هيفعل هذه الأمور وهي ويتبسط في الستر إلا في ضرورة يعني في ضرورة معينة فهذا الكلام للعلم به حتى اذا تعرض احدنا لهذه الضرورات لا يترك الصلاه مثلا كاحد الاخوه كان في في النظام البائد استدعي في امن الدوله تقريبا 24 ساعه كان في الحجز يعني لسه ملتزم جديد وما يعرفش أهل اهل اعزاء طهاره اهل الاعذار يعني فطبعاً في الحجز ما كانش فيه مياه في اليوم ده المية كانت قطعه زي ما هو بيقول أعد 24 ساعة ما يصليش ليه؟ عشان ما فيش مياه يتوضا طبعا في الحالة دي ما ينفعش لا يخرج وقت الصلاة وأنت حبست في مكان ولم يقدم إليك ما تتيمم حتى إن لم حتى إن, إن ربط لغير القبلة وإن جعلت في مكانه نجاسه وإن جرد من ثيابه وإن فقدت طهورين وكذا لا يجوز إخراج وقت الصلاة عن وقتها أبدا بحال من الأحوال إنه يكون على خطر كبير حتى هذه الأعذار اللي ذكرنا نعم حتى هذه الأعذار اللي ذكرناه برضه يصلي على حاله مستقبل القبلة غير مستقبل القبلة يوم إيماء اكتبوا عشان وقت لو عايز يسأل عن حال يوم إيماء بالركوع والسجود يورد خلاص حتى منعوه الإيماء برضو يورد الصلاة على خاطره ولا يجوز له أن يصلي أن يخرج وقت الصلاة عن وقتها. طب بعد ما خرج من هذا المكان الذي منع فيه هذه الأمور كلها، هل يعيد بقى الفترة دي؟ لا، خلاص هي صلاته وقعت بهذه الصورة التي اجبر عليها فهي صلاة صلاة في هذه الحالة صحيحة ولا يطالب باعادته الشرط السابع اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته اجتناب النجاسة في البدن انت مطالب بان يكون بدنك نظيف عندما تدخل للصلاة قوله قوله صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامه عذاب القبر منه كان في نقل في ستر العورة ملاحظة كتبها فضيلة الشيخ عاد العزازي حفظه الله حفظه الله تعالى في كتابه تمام المنه في فقه الكتاب وصحيح السنة صفحة مئتين وعشرة يقول حفظ الله الصلاة في البنطال للرجال فيها كراهة فيها كراهه شديدة وتزداد هذه الكراهه إذا كان ضيقا يصف البشرة يقسمها يعني سواء يصف بالرقيق يعني أو بالتقسيم وأما صلاة المرأة في البنطال ففيه سوء أدب مع الله لأنها متشبهة بالرجال وينبغي للمصلي أن يتخلق بالأخلاق والاداب التي تكون أدعى لقبول العمل هذا كلام الشيخ عادل العزاز في هذه الجزئية الشرط السابع اجتناب النجاسة في البدن لقوله صلى الله عليه وسلم تنزه عن البول فإن عامه عذاب القبر منه اجتناب النجاسة في الثوب في حديث الصلاة في النعلين مر معنا لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى فين عليه وأخبره جبريل بأن فيهما قذر فخلعا عليه وضعهما على يساره فالصحابة فعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة أيضا من تزروش لما يقتنعوا ولا لما نشوف الدليل ده مستحب الدليل ده الوجوب ولا الاستحباب الفعل ده دليله ايه او ده مستحب ولا, ولا واجب كان مستحب خلاص ما فيش مشاكل دي سنة يعني ما نشغلش بالك اوي ان كان واجب ماشي لا يأثم طب لماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالسنة التي ذكرت في القرآن كثيرا ويذكر علماء يقول الوحيين وإن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى طب لماذا تخسر هذا الأجر إن كانت السنة ترك السنة ليس عليه عقاب طب لكن له فضل كلنا يوم القيامة يحتاج إلى يعني مش هنعرف نور ما حسن مثلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه يوم القيامة كل واحد يقول نفسي نفسي حتى الأنبياء إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي فكلنا يكون في أمس الحاجة لحسنة واحده فتمسك بالسنة يعني أمر لا يفرط فيه إلا مغبون لا يفرط في التمسك بالسنة الا مغبون ومن يستحضر مشاهد القيامة لا يمكنه ابدا أن يفرط في السنه ابدا ولو ذكرنا بعض حديث بالمعنى افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام الثلاثه سنه على فكره افشاء السلام سنه واطعام الطعام سنه والصلاه بالليل هو قيام الليل والناس نيام اللي سنه لو فعلت هذه سنن تدخل الجنه بسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما في سورة الانشقاق واما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فلما سألت من عائشه على هذه الايه إن لم لك ان قال النبي صلى الله عليه من يا عائشة من نوقش الحساب عذب مناقشة الحساب نفسها عذاب الناس يوم الحشر في سورة المعارج في يوم مقداره خمسون ألف سنة فاصبر صبرا جميلا والشمس تدن من الرؤوس نحن الآن بيننا وبين الشمس كم إن لم تخني ذاكرة تلاتة وتسعين مليون ميل الجماعة بتعبقوا رفيا كده احنا بيننا الآن وبين الشمس تلاتة وتسعين مليون ميل الصف قادم على الأبواب أطال الله بقاءكم في العمل الصالح لما دركت الحرب توصل عندنا مثلا 43؟ خلاص أنت يعني داخل جالس في مراوح وكذا وكذا وكذا لا تطيق وانت بينك من الشمس 93 مليون ميل وجالس في الظل وفي الهواء وعندك ماء بارد ولا تطيق رطوبة ودنيا كذا وكذا ودش مرتين ثلاثة في اليوم يوم القيامة بين الناس وبين الشمس لما شمسه من الرؤوس ميل واحد والعلماء لهم قولين انه الميل يعني المسافه اللي هي موجوده الان مسافه ميل وفي ميل المكحله عارف المكحله لما يكون عندك المكحله بتاعت النساء فيها المرود اللي هم بياخذوا به الكحل عارف لو انت عندك العطر بقى في عطر كده بيبقى فيه ريشه كده العطر ده الغطى بتاع العطر بقى فيه ريشه عشان عطر غالي شوية مثلا فبتاخد منه بحساب يعني الريشة دي وهي دخلة في فم الزجاجة بيبقى لها ميل كده ليها زاوية الشمس تدنو من الرؤوس كذا يوم القيامة هذا أحد أقوال يعني أحد الأقوال طبعا الناس القيامة لها قانون تاني خالص غير القانون الدنيا يعني الدنيا لها قانون البرزخ له قانون القيامه لها قانون الجنة قانون النار أمور تختلف كل جزء يعني احسن حد يقول طب الناس هيهلكوا لا مش هيهلكوا بل إنهم يعرقون حتى يصل العرق منهم من يصل العرق عفوانا الله وإياكم إلى كعبي الكعبين اللي هم العظم الناتئ على جانبي القدم ومنهم من يصل العرق إلى يغرق في عرقه إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقويه اللي هو مكان الإزار ومنهم من يلجمه العرق الجاما سلم يا رب سلم تخيل هذا الموقف في هذا الموقف العصيب الناس يظنون طبعا لم يعني الناس في الموقف ما حدش جرب نار جهنم فيظنون ان نار جهنم اخف مما هم فيه فيقولون يا رب عجل ولو الى النار ويوصي بعضهم بعضا ان يذهبوا الى من يشفع لهم عند رب العالمين حتى يأذن الله بالحساب اذهبوا إلى آدم إلى نوح وكذا إلى أن ي... كل نبي يقول نفسي نفسي أن الله غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قط مثله ولم يغضب بعد مثله, بعد مثله. اذهبوا, إلى كذا، اذهبوا إلى كذا اذهبوا إلى كذا حتى يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد عند العرش وانتم تعلمون الحديث حتى الله حتى يشفع حتى يأذن الله بالحساب واحدنا يقول هذه سنه ولا يعلم انها قد تكون سبب لنجاته من هذا الموقف نرجع للشرط السابع اجتناب النجاسة في الثوب وفيه حديث جبريل حديث الصلاة في النعلين فالصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلعا عليه فخلعوا فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته في الحديث بالمعنى قال ما حملكم على خلعنا عليكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني واخبرني ان بهما قذرا فاذا اتى احدكم مسجد فليقلب عليه فان راها را بهما قذرا فليمسحهما بالارض وليصلي فيهما ثم اجتناب النجاسه في مكان الصلاه وفيه وفي حديث الاعرابي في اخر الصفحه عندك في الكتاب اريقه أريق على بوله سجلا مما يبقى من شرط الشرط السابع أن يكون أن تجتنب النجاسه في البدن وفي الثوب وفي موضع الصلاه استقبال القبلة مع القدرة الشرط الثامن استقبال القبلة مع القدرة لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اذا قمت الى الصلاه فاسبر الوضوء ثم استقبل القبله واجمع المسلمون على وجوب استقبال القبله في الصلاه طبعا استقبال القبله ان كنت بجوار الكعبه او قريبا من الكعبه يعني داخل البيت لابد ان تستقبل عين الكعبة عين القبله تبقى متوجه اليها مباشره يعني لو فرضنا أن هذه الكعبة وهذا رجل واقف يصلي فلابد أن يتوجه إلى عين القبلة مباشرة لو توجه هكذا يبقى كده خرج القبلة يعني لو انحرف قليلا وأنت قريب من الكعبة لو انحرفت عن, عن الكعبة قليلا كده أنت خرجت عن استقبال القبلة تمام. أما ونحن الآن في مصر على سبيل المثال والمسافه بيننا وبين الكعبة كبيرة فانت مطالب بان تتوجه جهة الكعبة جهة القبلة الانحراف عن الحراف المصلي عن القبلة قليلا في الصلاة لا يضر لان المسافة بيننا وبين الكعبة تجعل هذا الانحراف وانت ايضا في جهة الكعبة يعني لو انحرفت قليلا طبعا محدش أنحرف قليلا لأنه لا يعلم يعني لا يعلم القبلة تحديدا فانحرف قليلا هذا لا يضره وهو بعيد عن الكعبة أما عند داخل الحرم فلا بد من استقبال عينها ويكون الإنسان حذر لأن أي انحراف وأنت ترى الكعبة أي انحراف يكون يخرجك تماما عن القبلة الشرط التاسع النية يقول ولا تسقط بحال لحديث إنما الأعمال بالنيات النية محلها القلب وقال بعض العلماء أنك إذا كلفت أحد أن يأتي بفعل بغير نية فينتقى كلفته بالمحال مستحيل أي واحد يتحرك أي حركة إلا وهي لها هدف ولها نية عنده حتى وإن لم يستحضرها ثم انتقل إلى المسألة الرابعة المسألة الرابعة في أركانها أركان الصلاه المسألة الرابعة في أركان الصلاة في الأصول سيمر معنا إن شاء الله مع الشيخ أبو أسلم أن الفرض والركن والواجب بمعنى واحد أن الفرض والركن والواجب بمعنى واحد إلا عند الأحناف يعني الأحناف عندهم هذا التقسيم وهم الأحناف هم اللي قسموا هذا التقسيم عملوا فرض واجب وسنة غير الأحناف احتاجوا لتقسيم الأحناف عند دراستهم أو عند كلامهم عن الصلاة أو عن الحج تجد, تجد فرض وتجد كلمة فرض وركن زي بعض الفرض والركن احنا بقى كمان هنضيف الواجب كمان الفرض والركن والواجب بمعنى واحد هتلاقي فروض أو أركان ثم واجبات ثم سنن هذا التقسيم هي العلماء هيستعينوا بكلام الأحناف لما يتكلموا عن الصلاة أو عن الحج يبقى عندهم أركان وواجبات وسنن أو نقول فروض وواجبات وسنن فيما عدا ذلك الثلاث كلمات بمعنى واحد وبرضو في الأصول هتلاقي الفرق بين الركن والشرط الركن جزء من العبادة نفسها الركن جزء من العبادة نفسها زي مثلا القيام جزء من الصلاة والركوع جزء من الصلاة جزء من العبادة الشرط بيكون خارج العبادة زي الشروط اللي مرت معنا دلوقتي استقبال القبلة وستر العورة كل ده خارج العبادة ده الفرق بين الرك والشرط او احد الفروق يعني لان الموضوع ان شاء الله يبقى فيه بسط في الاصول باذن الله تعالى الركن في الصلاة تركه متعمدا يبطل الصلاة وتركه نسيانا لابد أن يأتي به المصلي ثم يسجد للسهل يعني واحد تأكد أنه لم يقرأ الفاتحة في ركعة معينة هيلغي هذه الركعة ويبقى يسجد يأتي ركعة ثانية أو تأكده وده ه معنا تفصيله إن شاء الله يعني طب الواجب الواجب تركه متعمدا يبطل الصلاة وتركه نسيانا يجبره السجود السهل زي التشاهد الأوسط على سبيل المثال واحد قام إلى الركعة الثالثة مباشرة دون تشهد اوسط هذا واجب تشهد الاوسط هذا واجب لا يأتي به لكن يسجد إيه يجبره سجود السهم السنن تركها متعمدا لا يبطل الصلاة وتركها نسيانا لا يحتاج الى لا نتأكد خلينا يحتاج إلى سجود سهوا أو لا آذين خلينا نتأكد منها إن شاء الله الكتاب الذي معناه بدأ باللي بالقيام القيام في الفرض على القادر منتصبا لقوله تعالى وقوم لله قانتين ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب كلمه منتصبا يعني غير مستندا لشيء يعني رجل او مصلي سواء رجل او امراه صحيح البدن يعني قادر على القيام لو كان يصلي وهو متكئا على شيء يتكئ على الجدار بحيث ان احنا لو سحبنا الجدار من جنبه يسقط يبقى كده مش قيام لا يتحقق القيام في الحالة دي متكئا على عصا هو صحيح وقدر على القيام بغير عصا وبغير جدار متكئ على عصا لو سحبنا العصا سقط على الأرض يبقى هذا لم يتحقق فيه القيام يبقى كده ترك القيام وهو قادر يبقى لو من يفعل ذلك فالعلماء يقولون أنه ترك للقيام وترك ركض متعمد يبطل الصلاة القيام بالنسبة للنافلة ليس ركنا يعني اللي بيقرا في الشرح الممتع هيقول يجد كثير في الشيخ العثمين كأنها قاعدة كده عند الشيخ العثيمين إنه ما مش مش الكلام ده قراته من زمان يعني اللي ينطبق على النافله النافلة ينطبق على الفريضة واللي ينطبق على الفريضة ينطبق على النافلة لكن في في أجزاء مش هتنطبق زي الجزء اللي معنى الآن القيام في النافلة ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره كان يسبح على راحلته اينما توجهت به كان يسبح اي يصلي يوم يومئ بالركوع والسجود ايماء بالنسبه للنافله ايضا بالنسبه للقادر يصلي النافله وهو جالس بنصف اجر يعني ياخذ نصف اجر يعني هو قادر على القيام لكن وطبعا قادر وصحيح البدن وليس متعبا ولا شيء ولكن يعني أراد أن يصلي جالسا يعني هو قادر على القيام ومش مش تعبان ولا حاجة فيبقى ياخذ نصف الأجر طب يصلي على جنب هو قادر على الجلوس نفس الكلام نصف اجر يبقى ربع اجر القائم وهذا جائز أيضا وهذا الحديث أيضا فيه فيه عون من الله عز وجل للمسلم على الشيطان يعني بالنسبه لقيام الليل شرف المسلم او شرف المؤمن قيام الليل فنتواصى محمد ابراهيم لو سمحت ابعد عني شوي تعال هنا من ام تعال هنا فيه عون لعبد المسلم على الشيطان نحن بنا ألا يترك أحدنا قيام الليل ولو ركعتين قبل أن ينام أو يصحى قبل الفجر بعشر دقائق يصلي ولو ركعتين على الأقل إلى أن يمن الله علينا بالمدومة على قيام الليل فالشيطان يأتي يقول أنت الان متعب وكذا وكذا و يعني يعطي عن صلاة الليل حتى عن الركعتين فأنت تقهر بهذا الحديث صلي وانت جالس مش مشكلة خالص يعني صلي وانت جالس بنصف أجر أفضل ما فيش خالص فالسنة يعني يسر هذا الدين يعني ما أعظمه من دين كما يقول الامام علي رضي الله عنه يا له من دين لو كان له رجال كلمة كبيرة جدا عند من يعقلها يا له من دين لو كان له رجال طبعا الفرصة بفضل الله أصبحت سانحة في النظام البائد كلنا كان يتمنى قلسك هذه وكلنا يقول المساجد أغلقت والأفواه كممت وك... طيب أطلقت يا شيخ أطلقنا الحمد لله فلا بد أن نري كل واحد فينا يري من ربه يري من نفسه نعم نعم يعني ما تسقش في ذاكرتي أوي يعني هو عموما سواء هو علي أو غيره إنما يا له من دين لو كان له رجال هذه الأ... إنت أبحث بقى عن ايه حقق الأثر إن شاء الله فنسال الله يعني أن يجعلنا رجالا يحفظ الله بهم دينه الركن الثاني تكبيره الاحرام في أول الصلاه لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير يعني ايه تحريمها التكبير تحريم الصلاة يعني ايه تحريمها يعني أنت الآن بمجرد ما وقفت طبعا تطهرت يعني نستوفي الشروط اللي مرت معنا ثم تقف مع القدرة إن كنت قادرا وتستقبل القبلة ثم ترفع يديك وتنطق بتكبيرة الإحرام نقول أنت الآن أحرمت بالصلاة أحرمت بالصلاة زي اللي بيحرم بالحج يبقى فيه محظورات محظورات الاحرام بالنسبة للحج ربنا يرزقنا جميعا حج بيته الإحرام. طالما أحرمت بالحج يبقى عندنا محظورات الاحرام لا يجوز لك أن تتطيب لا يجوز لك أن تأخذ من شعرك لا تأخذ من أظافرك لا كذا لا كذا محذورات لتأتي معنا إن شاء الله أيضا انت أحرمت بالصلاة تكبيره الاحرام أنت الآن أحرمت بالصلاة أصبح في مطالب بأفعال وأقوال مخصوصة لا يجوز لك ان تأتي بغيرها في الصلاة لا يجوز لك أن تتكلم بغير الأذكار القرآن أو الأذكار المطلوبة منك لا يجوز أن تتحرك إلا بالحركات التي أمر نبيه النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني أصلي لا يجوز لك أن تأكل مثلا في الصلاة لا يجوز لك أن تشرب لا كذا كذا خلاص أنت الآن أحرمت بالصلاة هي كلمة تحريمها التكبير أنت كبرت مجرد ما أتيت بتكبيرة الاحرام يبقى انت أحرمت بالصلاة فأصبحت عبادة لها أقوال ذات أقوال وأفعال مخصوصة ما ينفعش تضيف عليها شيء إلا لمصلحة الصلاة كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى وتحليلها التسليم يبقى أنت كده تح... السلام عليكم ورحمة الله في نهاية الصلاة السلام عليكم ورحمة الله يبقى أنت الآن تحللت من الصلاة وأصبح يجوز ذكا ما لم يكن جائزا أثناء الصلاة كالحاج تماما عندما يتحلل من إحرامه ويصبح فيما أتحلل الأول وتحلل الثاني إن شاء الله يأتي معنا بإذنه تعالى ثم قراءة الفاتحة مرتبه في كل ركعة وبيحطاط سم كلمة مرتبة لربما حد يقرأها غير مرتبة يعني قلوا على الله خيراً يحطاطون لكل كبير وصغيره قراءة الفاتحة مرتبه في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الأحناف رحمهم الله لما قسموا, لما قسموا هذا التقسيم الأصولي ركن أو فرض واجب وسنة عندهم قراءة الفاتحة ليست ركناً عند الأحناف قراءة الفاتحة عندهم ليست ركنا وهذا ليس بالصواب طبعا. لان الحديث اللي معنا هذا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يجعلها ركناً فليل أحناف قالوا إنها ليست ركنا وإنما هي واجب لحديث المسيح في صلاته حديث المسيح في صلاته اللي هو في المتفق عليه الرواية الموجودة في المتفق عليه أنه قال لل للرجل طبعا إحنا عارفين القصه رجل دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فصلى وانتهى من صلاته ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال اذهب فصلي فانك لم تصلي فصلى مرة نفس الصلاه والثالثة فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها ما عرفش صلى الله عليه وسلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا, إيه بقى؟ قالوا الأوامر اللي, أمر اللي جاءت في حديث المسيح في صلاته هي دي الأركان أي حاجه ما ذكرتش في هذا الحديث يبقى هنخليها ايه؟ هنخليها واجبات وسونا، فهو لم يقل له اقرأ وفاتيحة الكتاب ولا قرأ بوم الكتاب اللقَرَ شيئا من القرآن العلماء الأحناف علماء الأحناف ميَسَكُوا في الجزئية دي وقالوا خلاص بالفاتيحة ليست ركنا إنما هي واجب لكن الصواب أنها واجب لهذا الحديث الذي معنى لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتيحة الكتاب وكل يؤخذ من قول يرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس عيبا هم اجتهدوا فهم علماء فإن كانوا صواب فلهم أجران وإن كانوا غير ذلك أو مخطئين فلهم أجر واحد إبقى قراءة الفاتحه هي الركن الثالث طب الرجل الذي دخل مسبوقا ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راك إذا أدرك الإمام أخوائل <تصفيق> الإمام أو الإمام الإمام مفعول به ها؟ بالفتح إذا أدرك الإمام راكعا أنا دخلت من بره ولقيت الإمام راكع وأدركت معه الركوع بالمناسبة لا بأس لمن دخل مسبوقا أن ينظر إلى الإمام حتى يتأكد أنه أدرك معه الركوع ده بأس أن تنظر وانت تكبر تكبيره الاحرام وتركع يكون عينك على الإمام اللي راكع. لا بأس من ذلك لأن قضي الإمام أنت تركع وهو يرفع من الركوع يبقى سعادتك كده لم تدرك ركع يبقى تطمئني تماما أنك أدركت الركوع مع الإمام ولو بقدر تسبيح واحدة لابد يجب أن تتأكد من هذا لا تأتي متعجلا وتركع كما المهم إن أنا أدركت الركعة ب بس مش بالنسبة لي يعني كل همي إن أنا أدرك اللي الركعة عشان إيه ما تروحش بين الركعة وعوض أجيبها لوحدي الأولى إنك تتثبت إن أنت أدركت الإمام واشتركت معه في الركوع ولو بقدر تسبيح الذي يكبر الشيخ عبد الحميد يقول بكبر في الطريق قبل ما ما يدخل الصف يعني لم يدرك هو كذا بيقول الإمام يرفع من الركوع والمسبوق يركع يعني الإمام يرفع والمأموم بيركع طبعا لم يدرك في هذه الحالة لم يدرك الركعة لأنه لابد أن يشترك مع الإمام وهو راكع يعني ظهره مستوين ولو بقدر تسبيحه مع الإمام حتى تحسب له ركعة طيب انت دخلت, قبل الإمام دخلت والإمام يصلي ولم تكمل الفاتحة أنت دخلت الصلاة ولم تكمل الفاتحة دخلت مسبوقا أيضا لم تدرك معه تكبيره الاحرام أنت دخلت لقيت الناس بيصلي ودخلت في الصلاة وياك نعبد وياك نستعين الإمام ركع تركع بقى في هذه الحالة ويسقط عن قلباقي مقابل اللن اللي فاتك من من من الوقت مع الإمام طيب في حاجة تانية منها لسه عادلة كنت لحظة وكنت أقول نفس المسألة دي أنا ممكن ادرك أدرك تكبرة الأحرام مع الإمام خصوصا إمام انا معرفوش مثلاً أنا في طريق أو كذا ودخلت مسجد عشان أصلي انا راجل غريب عن المكان ومعرفش الإمام ضوض وإيه فأنا دخلت تكبيره الاحرام كبرت تكبيره الاحرام مع الإمام ثم بدأت أقرأ الفاتحة بهدوء حسب السنة يعني وفوجئت قبل ما انتهي من الفاتحة ان الإمام ركع وأنا لو انتهيت من قراءة الفاتحة قد يرفع من الركوع وقد يسجد وأنا لم أنتهى مثلا من الفاتحة بعد في أئمة كده يعني الله لنا روم العافية فما الحكم لا أدري <تصفيق> إن شاء الله من يعني يسأل ويعلم الحكم يبلغنا هذه المسألة أنا ما وجدتها يعني أنا بحثت عنها كثيرا في مكتبة الفقيرة لكن لم أجد يعني الشيخ حتى الشيخ العثيمين في الشرح الممتع لأنه رغ... كتاب ممتع جدا جدا فعلا وفي مسائل وتفاصيل كثيرة جدا لكن هذه المسألة لم تمر معي إن أنا أبدأ الفاتحة مع الشيخ قال لو أنت بدأت أنت مسبوق وفاتك جزء من الفاتحة خلاص لا بأس تركع مع الإمام ولا تنتظر لتتم الفاتحة ففاتك من الفاتحة بمقدار ما فاتك من القيام مع الإمام فلا بأس من ذلك أما تدرك تكبيره الإحرام ولم تكمل الفاتحة هذه لا أعرف الحكم فيها الركن الرابع طبعا برضو قبل من نترك هذا الركن في قراءة الفاتحة هو بيقول هنا لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى أخذا بالأحوط بعض الناس فيهم سكتات الإمام يعني بين فواصل آيات الفاتحة يعني تسمع من بجوارك فعلا يقول يردد خلف الإمام الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقول الرحمن لا طبعا هذا غير مقصود وهذا لم يعني أنا لم أقرأه أبدا لأي حد من العلماء لا المعاصرين ولا غير المعاصرين أما سكتات الف... الإمام المقصود بها قراءة الف... عندنا سكتتين سكتة بعد ال... بعد تكبيرة الإحرام دي فيها دعاء الاستفتاح وفيها الاستعاذة وفيها البسمله ثم يقرأ الفاتحة ما تذكر أسماء يا أخي ربنا يغفر لنا ولك لك نحن مش عايزين نذكر أسماء حد أنا يا شيخ قلت لك أنا لم أقرأ هذا لا العلماء المعاصرين ولا غير المعاصرين فالشيخ تراجعه في هذه المسألة حتى يحققها لك يعني يقول ينقل هذا الكلام عن من؟ الأخ محمد مدح يقول للشيخ بسام فين؟ الشيخ بيقول إن الشيخ حاجة اسمه ألبسام ولا إيه يقول بهذا انا هذا بالنسبة لي بعيد جدا جدا جدا يعني, يعني بالنسبة لي لم أقرأ بيقول لحضرتك لا الشيخ العثيمين قال هذا ولا الشيخ ابن باز قال هذا ولا الشيخ الألباني ولا الشيخ الإسلام ولا الإمام أحمد ولا ولا الامور دي كلها فطبعا هذا يعتبر قول إن شاء الله انا بالنسبة لي لهم فيه أجر واحد المجتهدون لهم أجر واحد ففي الإمام له سكتتين مفيش سكتات الإمام مفيش سكتات للإمام غير سكتتين السكته بعد بعد تكبيرة الاحرام وهذا اي مكانها مكان للدعاء الاستفتاح ويفضل أن تأتي بأكثر من دعاء في كل صلاة تنوع في أديات الاستفتاح عشان ما تبقاش متبرمج كل, كل صلاة تأتي بإيه؟ بذكر من أذكار الاستفتاح عشان حتى تكون مستحضر الأذكار والأدعية ثم الاستعاذة والبسملة ثم قراءة الفاتحة ثم يسكت وكان صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة يسكت أحياناً النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت أحيانا أما عمّة صلاة وهذا في صلاة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الالباني رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يسكت بعد الفاتحة يسكت احيانا لم يداوم على هذه السكتة لكن ان سكت تقرأ وإن لم يسكت تقرأ عند من يقول بقراءة الفاتحة واجب على الإمام وعلى المأموم السنة أن الإمام يعني ينتهي من ولا الضالين آمين ثم يتنفس ويبدأ في قراءة السورة هذا اللي دوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسكت احيانا. بس يبقى برضو أحيانا أنا ممكن أدي فرصة للماموم يسكت أسكت حتى أعطي فرصة للماموم عشان يقرأ الفاتحة لكن اللي دوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بمقدار أن يأخذ النفس بعد ولا الضالين آمين ثم يبدأ في القراءة هذا الذي, هذا الذي دوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أما أن أقرأ بين فواصل الآيات هذا عجيب يعني نعم شيخ دي طبعا هنتكلم بقى في مسألة معلش سمحون الركن ده طبعا عشان نخلصه معانا بالمرة العلماء على قولي في قراءة الفاتحة للماموم بعد إمامه في الجهرية القول الأول يقول بوجوب قراءة الفاتحة للماموم بعد إمامه في الجهرية سواء الإمام سكت أو لم يسكت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا الحديث يخصص الآية فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وهذا القرآن المذكور في الآية بإجماع المفسرين هو قران الصلاة بعض الناس يقول احنا ما ينفعش نشغل ازاعة القرآن الكريم في البيت عشان احنا عمالين بنتكلم وبنشتغل وكذا وكذا وكذا هذا ليس بصواب خلي حتى القرآن شغال عندك 24 ساعة او المجد او كذا للقرآن الكريم يعني خلي القرآن شغال 24 ساعة في المنزل ما فيش اي حرج وافعل كل يعني المسلم يعيش حياته العاديه جدا ما فيش اي حرج في هذا وإلا على هذا القول ممكن بقى لو في ناس أهل بدع وعند جنب البيت عندنا مثلا في واحد عمل سرادق عزاء وهيقعد بقى ثلاث أيام ناس تعد سكت ثلاث أيام مثلا فاجماع المفسرين أن القرآن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا هذا في قرآن الصلاة القرآن الذي يقرأ في الصلاة لكن في الصلاة المكتوبة في الصلاة الجهرية تسمع يعني أنت كمأمون تنصت لقراءة الإمام حتى إذا انتهى من القراءة تبدأ أنت في قراءة الفاتحة سواء سكت الإمام أو لم يسكت أو أم لم يسكت بهذا الحديث الذي يخصص الآية يجوز أن السنة تخص القرآن نعم السنة تخصص القرآن ويمر معك إن شاء الله في الأصول مع الشيخ محمد صلاح. هذا الخلاف العلماء يقولون هذا خلاف سائغ يسعى الجميع يعني أنا هأخذ بقراءة الفاتحة في الجهرية بعد إمامي ما تنكرش علي انت تأخذ بعدم قراءة الفاتحة او زي ما الشيخ الألباني صح حديث قراءة المأموم له قراءة أي في الجهرية برضو أنا منكرش علي لان ده خلاف سائغ كل واحد عنده أدلة صحيحة من العلماء لا لكن الحق واحد فيهم يعني على فكره الحق لابد ان يكون واحد الحق لا يتعدد ابدا هدي اليه من هدي من هدي وضل عنه من ضل ف مثلا لابد يعني قد يكون انت مقلد محمد ابراهيم في حد بره محمد في حد نساء بره شوف في ايه أنت مقلد بقى يعني واحد مش قدر يصمد النصوص كده زي حالاتي ليس له باع في الصمات النصوص فيقلد أوثق العلماء عنده الشيخ العثيمين ذكر حاجة يعني جانب عقلي أيضا في هذه المسألة الشيخ العثيمين يقول بقراءة الإمام للفاتحة بعد إمامه في الجهرية يقول وقراءة المأموم للفاتحة بعد إمامه في الجهرية معنى كلام الشيخ أولا ثاني قراءة الإمام قراءة المأموم للفاتحة بعد إمامه في الجهرية وهي واجب أي الفاتحة يعني أو وهي رك أول من إنصاته لقراءة الإمام في الصورة التي بعد الفاتحة وهي سنة ثاني قراءة الماموم للفاتحة بعد امامي في الجهرية وهي واجب أي الفاتحة أولا من انصاته لسماع السورة التي يقرأها الإمام بعد الفاتحة. واضح كده؟ ثانية شيء نعم أي نقال هذا شيخ في أي مكان هذا المكان يعني ممكن الشيخ بيناقش حاجه تانية لكن الشيخ مذهب غير هذا تماما الشيخ بيقول ان الشيخ بيقول الشيخ العثيمين يقول اذا وجد الامام راكع فلا يركع حتى يرفع الامام من الركوع ويدخل معه ما يحسبش ركعه ويعد الركعه خلاص على كده مش كده لانه لم يقرا الفاتحه هذا طبعا قول الظاهريه فقط هذا قول ابن حزم يعني حتى لو ركعت ولم تقرا الفاتحه عند ابن حزم بهذا الحديث لان ابن حزم مذهب اهل الظاهر لا صلاه لم لم يقرا بفاتحه الكتاب يعني ده نفي, نفي وجود اصلا أو نفي صح ما فيش خالص كأنه ما صلاش قراش الفاتحه في الركعة سواء بقى مسبوق مأموم إمام لا بد من قراءة الفاتحه عند ابن حزم هذا رأي الظاهريه وهو مرجوح لهم أجر واحد إن شاء الله لكن الشيخ العثيمين لا يقول, لا يقول بهذا إنما قد يكون يناقش هذه المسألة لكن الشيخ العثيمين يقول إذا دخلت وأدركت المأموم ودركت الإمام وهو راكع ولو بقدر تسبيحه او بقدر الحد الادنى من التسبيح فتحسب ركعه وفيها نص يا شيخ نص ابو بكر لما ركع خلف الصف ثم مشى حتى دخل في الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد وبرضو العلماء لهم قولين في هذه المساله يعني لكن الاقرب يعني ما فاتكم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ما تجريش وما يعني ده اذا اقيمه الصلاه فاتوها وانتم تمشون ولا تاتوها وانتم تسعون معنى الحديث فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وعموما برضو مع الشيخ عبد الحميد رجعنا المسألة إن شاء الله تعالى فقد يكون كلامه هو الصواب الراي الثاني أنه لا قراءة للماموم في الصلاة الجهرية أو قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية الصلاة الجهرية الشيخ الالباني صح حديث قراءة الماموم له قراءة يعني تدخل في تكبر تكبيره الإحرام إذا اشتركت مع الإمام في تكبير الإحرام تأتي بأذكار ادعيه الاستفتاح وتسمع بقى قراءة الفاتحة والسوره مع الإمام وتركع معه ويبقى دي قراءة لك قراءة في في ركعتين الاوليين من المغرب والعشاء ورك الفجر أما في السرية فالجميع متفق على إن سواء الإمام أو المأموم أو المنفرد لو له إيه من قراءة الفاتحة في السرية القول الثاني في الصلاة الجهرية قراءة الإمام له قراءة وهذا أيضا زي ما ذكرنا أن هذا خلاف سائق الشرط الرابع هو الركوع في كل ركعة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا ولقوله صلى الله عليه وسلم ثم ركع حتى تصمئن راكعا الرفع من الركوع والاعتدال ده الركن الخامس والسالس والاعتدال منه قائما لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما على فكرة انا برضو بفضل الله رجعت الحديث المسيء في صلاته عند أبي داود لأنه هو مش في الصحيحين بس الصحيحين ذكروا الكلام في الحديث متفق عليه يعني في البخير المسلم يعني اتفق البخاري ومسلم على الصحابي اللي روى الحديث في طرق اخرى للحديث عند أصحاب السنن صحح الشيخ الالباني رحمه الله فيها صفة الصلاه كامله يعني فيها ثم كبر تكبيره الانتقال ثم قل وانت راكع كذا ثم قل وبعد الرفع من الركوع كذا ثم قل وانت ساجد كذا ففيها صفة الصلاه كامله فتصبح يصبح احنا مضطرين او بلاش مضطرين يصبح ان هذا هو تقسيم الصواب إن إحنا يكون في الصلاة عندنا آآ واجبات آآ عندنا أركان وواجبات وسنة لهذا الحديث يعني إن كان في نفس شيء وكنت بقول ان راي الجمهور سهل جدا يعني الموضوع إيه سنة واجب وسنة أو فرض وسنة وخلاص وانتهت المسألة على كده لما لقيت بقى الحديث طبعا إحنا ماينفعش ما ناخد بالأسهل نحن بناخد بالموافق للنصوص سواء اسهل وطبعا النصوص لا يكلف الله نفسا الا وسعها طالما في نصوص يبقى هي في وسع المسلم ايضا السابع من الأركان هو السجود لقوله تعالى واسجدوا وايضا في حديث المسيء صلاته وفي مسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وتمكن طبعا جبهتك وأنفك من الأرض في السجود بعض الناس يسجد على جباته فقط النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن جبهته وأنفه من الأرض عليه الصلاة والسلام فقد يصل مثلا بعض الناس يلبس عليه الشيطان ويقول بقى عشان إيه يبقى عندك علامة صلاة وهذا يكون من الرياء لا ما دعوه انت بالمسائل ما لكش دعوة بالشيطان يعني أنت تنفذ حكم يعني تصاحح النية وتطبق الكتاب والسنة وما يترتب عليه لا تلقي بالا للنفس ولا للشيطان بل إن موضع السجود يعني بالنسبة للمسلم الذي يدخل النار العاصي الذي يدخل النار عفن الله وإياكم صلى الله أن يدخلنا الجنة بسلام بدون سابقة عذاب ولا عقاب المسلم الذي يدخل النار النار تأكل كل جسمه إلا موضع السجود ردا على الشيطان يعني ف تمكين الانف والجبهه من الأرض حتى ان الصحابه كان يظهر في في جبهاتهم مثل ركب العنز من شوف بقى ركبة العنز الفلاح اللي زحلاته عنده معزه في البيت ولا حاجه يشوف ركبه العنز من انها دايما لما, لما تحب تنام على الأرض تركز عليهم على الركبتين اللي قدام ولما تحب تقوم تركز على الركبتين اللي قدام فما فيهم شعر تلاقي الشعر منحول وتلاقي الجلد نفسه في يعني قوي فيقول يعني السلف كان جبهتهم مثل ركب العنز فانت لا تلقي بالا للشيطان ومكن أنفك رأسك جبهتك وأنفك من الأرض تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يصلون على الحصباء الحص. مش على سجاد ولا حاجات نعمة ولا كذا ولا كذا كانوا يمكنون جباههم وانوفهم من الأرض على الحصة حتى في الصلاة الظهر والعصر من سخونة الحصة كانوا يضعون أرضيتهم يعني أن يجيب الرداء ويسجد عليه يبقى بينه وبين من سخونة الحصة رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا الله بهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى من الجنه برحمته ثم الرفع من السجود الركن الثامن والجلوس بين السجتين لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم الرفع من السجود والجلوس بين السجتين دول ركنين العاشر الطمانينه في جميع الأركان وطبعا الاتيان بالاذكار الموجوده في كل ركن هي الاطمئنان الحد الادنى من هذه الاذكار هو ده الاطمئنان يعني تقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى هذا اطمئنان تزيد بقى من الاطمئنان وتدعو بما شئت لان اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد وبعدين بقى الواحد طبعا ما ي... مايكروتش تسبيح سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى تلاتة ويروح يعني عبث ولابد ان كان معكم في العقيدة تعريف العبادة باعتبار اطلاقها على الفعل حد فكر تعريف العبادة عندنا امرين باعتبار اطلاقها على المفعول واعتبار اطلاقها على الفعل تفضل ابو هاجر ابو هاجر لهم التذلل لله عز وجل بفعل اوامره حبا وتعظيما نسيت يا شيخ التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما ما رابش في اول التعريف ولا في اخره بفعل اوامره واجتناب نواهيه يعني انت تدخل الصلاه يعني تذللا لله عز وجل حبا وتعظيما لله يعني مش حاجه أن هخلص منها يعني امي صلي عشان اخلص يعني ده ركن يعني ده جبل وعايز انزله من على كتف لا تتذلل لله حبا وتعظيما حتى الشيخ العثيمين رحمه الله يقول وانت يعني تتدبر ما تقرا عند من بدايه تكبيره الاحرام ومن بدايه الوقوف بين يدي الله من بدايه من قراءه الفاتحه قسمت الفاتحه بين بيني وبين عبدي فتتدبر هذا الحديث مع كل آية الشيخ, الشيخ يعقوب يقول إيه؟ تسمع بأذن قلبك انت تقول الحمد لله رب العالمين ويقول الرب سبحانه وتعالى حمدني عبدي تعمل سكتة تسمع فيها بأذن قلبك رد الله عز وجل وهكذا تتوقف من, من, من هدي صلى الله عليه وسلم أن كان يتوقف عند رؤوس الآيات طبعا وانت بتصلي لوحدك أو, او الإمام يدلك فرصه فرصة تفعل هذا ما فيش فرصة يبقى لا بأس أن تحضر الفاتحة وانت محافظ تحافظ أيضا إيه؟ على كلماته لا بأس من ذلك وأنت في البيت تصلي بقى كيف شئت وتوصيل كيف شئت وتسمع كيف شئت ربنا يمن علينا وعليكم بأن تكون عبادة الله حبا وتعظيما بفعل اوامره وجنب نواهي وانت راكع تقول سبحان ربي العظيم الشيخ حفظه الله الشيخ رحمه الله الشيخ العثيمين يقول تتذكر أن تقول أن وانت راكع تقول سبحان ربي العظيم ان تقول نعظمه بالقول انت تقول سبحان ربي العظيم تعظمه بالقول وتعظمه بالفعل ركعت لله عز وجل هذا الركوع لا يكون إلا لله عز وجل وكذلك السجود فأنت تتذكر وانت تقول سبحان ربي العظيم تعظم رب العالمين بالقول بأن قلت سبحان ربي العظيم وبالفعل بأن ركعت له وقبل كل ذلك بالقلب يعني تعظم رب العالمين بالفعل وأنت في راكع وبالقول سبحان ربي العظيم وقبل, القو وقبل القول والفعل تعظمه أيضا بالقلب وهكذا سبحان ربي الأعلى وأنت ساجد التسبيح يعني تنزيه الله عز وجل الأعلى تسبحه اي تنزهه عن هذا السفول التي انت فيه يعني وضعت جبهتك على الأرض أشرف جزء في الإنسان تضعه على الأرض تعظيما وتسبيحا لله عز وجل حتى تتذكر يعني تتدبر الأذكار حتى يكون الصلاة يكون بها لها دور في الحاله دي يعني أما احدنا يخرج يدخل الصلاة ويخرج من الصلاة ما يدري كم صلى وما قرأ وماذا قرأ الإمام او ماذا قرأ هو فالصلاه في الحاله دي يعني قد يكون ليس لها دور إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر فما بتنهش صلاته لأنه يدخل الصلاة ويخرج منها ما يدري كم صلى ولا كيف صلى ولا ما قرأ ولا ماذا قرأ فلابد أن نتدبر الأفعال والأقوال في الصلاة حتى الشيخ يقسم أو يؤكد أن من يفعل ذلك يتدبر هذا الأمر ويفعل هذه العبادات حبا لله وتعظيما وتذللا وتعبدا لله عز وجل لا بد أن يكون لها تغيير ولها أثر إيجابي في حياة المسلم بلا شك ثم التشهد الأخير التشهد الأوسط واجب وليس هذكره بعد كده الشيخ, الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمهما الله رحمهم الله قال لا بأس أن تكمل التشهد إلى آخره يعني أشهد ان محمد عبده ورسوله وتاتي أيضا بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط إن كنت مأموما والإمام دلك فرصة تكمل وان كنت منفردا الأفضل عندهم أن تكمل وان كنت اماما الأفضل أن تكمل تشهد الاوسط ايضا وإن أدلك فرصه الامام تدعو فتدعو هذا الشيخ الالباني رحمه الله الشيخ العثيمين على أن يكون التشهد الاوسط أخر أشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا الشيخ من المعاصرين غير المعاصرين الاقدمين من العلماء هو نهايه التشهد فعلا عند اشهد ان محمدا عبده ورسوله فالأمر واسع يعني. ثم الجلوس للتشهد الأخير أيضا ركر لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ثم التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم وذكرنا هذا آآ آآ هذه النقطة توقفنا عندها في البداية طبعا التسليمه الأولى هي رك والثانية سنة وسلم صلى الله عليه وسلم في حديث صاحع الشيخ الألباني وتروي من عائشه ان لم تهني الذكرى سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ينحرف إلى اليمين قليلا أو يميل إلى اليمين قليلا تسليمة واحدة تلقاء وجهه فالعلماء بهذا قالوا ان التسليمه الثانية سنة فلو خرج بعد التسليمة الأولى أو لو سلم الماموم بعد التسليمه الأولى بعد الإمام الإمام سلم التسليمة الأولى عن اليمين والمأموم طبعا الأولى أن ينتظر وإحنا عرفنا مكانة السنة والإتيام بالسنة يعني وما له من أجر بل إنه يكون سبب في دخول جنة برحمه الله يوم القيامة فلو فرض أن أحدنا تعجل دون أن يقصد أو دون أن يدري وسلم بعد, بعد أن انتهى الإمام من التسليمه الأولى فصلاته صحيحه والله اعلم الرابع عشر أو الركن الرابع عشر ترتيب الاركان على ما تقدم بيانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي يعني سامحونا للاطاله الصلاه فيها تفاصيل كثيره يعني الدكتور نبيل طبعا اعتذر اليوم عنده شغل مطلوب منه في الجامعه فربنا يصبركم علي يعني المساله الخامسه في واجبات الصلاه راجع النص راجع صور التشهد اللي موجوده عندك في تشهد المسعود وفي تشهد ابن عمر نعم نعم التكبير وراء الإمام كيف تسأل عن في فيهم يا شيخ يعني التك... وقت التكبير تقصد ماله طبعا أنا مش فاهم طبعا السؤال لكن تأتي الكلام كله في موضوع القراءة بس أما التكبيرات الانتقال كل الصلاة كل فعل الصلاة هو الامام لا يتحمل عن المأموم إلا قراءة أو القراءة في الصلاة الجهريه عند من يقول بهذا الرأي فقط أما يأتي بكل, بكل صفة صلاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هاوزا قصدقها شيخ حمدي نعم بيسأل أخي بيسأل على سم هي سمع الله للم حمدي هتأتي معنا على فكرة هتأتي معنا بعد شوية يعني نعطف عندها إن شاء الله المسألة الخامسة في وجبات الصلاة وذكرنا أن الواجب تعمد ترك الواجب يبطل الصلاة ونسيانه يجبره سجود السه يقول جميع تكبيرات جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام وهو ما يسمى بتكبير بتكبير الانتقال الانتقال من ركن إلى ركن كل هذه التكبيرات واجبة فتكبيرة الاحرام ركن تكبيرة الاحرام ركن تكبيرات الانتقال واجبة يعني من يتعمد على هذا التقسيم من يتعمد ترك تكبيره انتقال تبطل صلاة ومن ينسها دي بقى عايز يمكن ابو أسلم وصله معنا يمكن يفيدنا في المسألة تعال جنبنا ابو اسلم ربنا يبارك فيك نحن اتفقنا لتقسيم الواج... الركن والواجب والسنة وإن الواجب عليكم السلام الواجب تركه متعمدا يبطل الصلاة وتركه ناسيا يجبره سجود السهل صحيح طيب من يترك بقى تكبيرة الإحرام على القول بأن تكبيرة الإحرام واجب عفوا نستغفر الله نعم جزاكم الله خيرا تكبيرة الانتقال يترك تكبيرة متعمدا يترك تكبيرة ناسيا يعني يتأكد أنه ترك تركت كبيرة ناسيا يبقى طبعا هل هو منفرد او امام ناسيا الحمد ناسيا خلاص احنا اتفقنا يوبتر الصلاه يسجد لسه بسم الله خير دكتور سلام يسأل عن مكان تكبيرات الانتقال مش كده نعم نعم يعني الشيخ دكتور سلمة يقول انها تكبيرة الانتقال يعني يبدأ سواء انت امام او مأموم او منفرد يبدأ مع بداية الركن يعني يبدا بالتكبير مع بدايه الركع بعض الأئمة يقول يكبر عند السجود حتى لا يسبقه الماممون الشيخ العثيمين أنكر ذلك كثيرا وحتى يعني قال قد يفسد صلاة قد تفسد عليه الصلاة بسبب ذلك يعني بسبب اصلاح صلاه الغير فينبه على على المامومين بانهم لا يسبقون الامام بس وبعدين يبدأ بقى ايه ياتي بصلاته كما يصليها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم احنا اتفقنا نكتب بقى عشان ال... عشان عايزين نخلص حاجة يمكن ال... كنا نفسنا نخلص الباب ده حتى قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد ده اختاره الشيخ الالباني رحمه الله والشيخ محمد عمر في الفيوم حفظه الله اختار أن يقول الإمام والمأموم سمع الله لمن حمده يعني يقول سمع الله لمن حمد عند الرفع من الركوع ولما عتد قائما يقول ربنا ولك الحمد الشيخ ابن اختار الحديث آخر هو إذا قال الامام معنى الحديث سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله اختيار الشيخ الألباني أن يقول الإمام والمأموم ومعنى هنا الشيخ محمد عمر في الفيوم اختار نفس الاختيار يقول الإمام والمأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الشيخ الألباني قال ان مفيش مكان فاضي في السجود مفيش انتقال من ركن لركن في الصلاة من غير ذكر فهو خشية أن يرفع المأموم رأسه يرفع من الركوع بدون ذكر يعني إذا قال الإمام سامي الله لمن حمده فأقول ربنا ولك الحمد أنا فهمي بس نرجع أبو أسلم في الفهم هذا إن أنا كمأموم لو أخذ بقول الشيخ العثيمين أقول ربنا ولك الحمد أثناء الرفع من الركوع وبعد الاعتدال أكمل بائقية الأذكار أبو أسلم يوافق على هذا الأمر جزال الله وقيمه قول ربنا ولك الحمد للماموم فقط ايضا من الواجبات قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع يعني الحد الأدنى للتسبيح في الركوع مرة واحدة أعتقد برضو يمكن الشيخ واسلام يذكرني إن الشيخ العثيمين عنده الحد الأدنى ثلاثة أسبيحات تسبيحة واحدة إن العثيمين ايضا تسبيحة واحدة نعم هو طبعا ما فيش نص قطعي في المكان ان هو يقول في السجود او في الركوع ثلاثه يعني لكن ما ورد به السنة عدد رقم ثلاثة زي ما بعض علماء يقول هو ايه اكثر القليل واقل الكثير لا رقم ثلاثة كثير جدا يعني في السنة موجود كثيرا يعني فالمسألة هنا محتاجين فيها نص يعني كان صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة هو كان يقول سبحان ربي العظيم في الحديث اللي وردت في ركوعه وسبحان ربي الاعلى في سجوده كما سمعه الصحابه يعني العدد بقى الشيخ العثيمين هنا في الكتاب بيقول مره واحده يعني الحد الادنى تسبيحه واحده في الركوع سبحان ربي العظيم يبقى بعد كده يبقى سنه يعني لو يبقى لو ترك التسبيح بالمرة يبقى هو كده ترك واجب لو تركه نسيا هيجبر يجبر بالسجود بس السهل. قوله سبحان ربي الأعلى في السجود مرة أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم أو لقول حذيفه في حديثه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ماشي يا اخي شيخ الاسلام بس هكذا يقول في ركوعي سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى ويمكن يمكن هذا اصح حديث في في تسبيح في السجود والركوع الله اعلم يعني تفضل نعم نعم عليه الصوت سليم عليه الصوت سليم نعم. طيب أنا أستاذنا حضرتك بالنسبة للحديث انا كنت حسب معلوماتي أن الشيخ ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني ضعف حديث يجعلوها في سجودكم ويجعلوها في رقيعكم نعم لكن هو صح حديث حذيفه هذا الشيخ الألباني رحمه الله الواجب السادس قوله رب اغفر لي بين السجدتين لحديث حزيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر, اغفر لي وأعتقد في في أذكر أخرى اللهم ارزقني واسترني واغفر لي وارحمني وعافني عني في نصوص أخرى بين السجدتين أيضا ثم تشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا يبقى يجب عليه يعني إمامه قام سهوا خلاص لا يجب عليه هتجبروا ايه هتجبروا هيجبروا السجود سجود السهم وذكر نص نص التشهد وقاء حتى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم الواجب الثامن الجلوس للتشهد الأول لحديث ابن مسعود مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله ولحديث رفاع فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فاخذك اليسرى ثم تشهد وانتقل إلى المسألة السادسة في سنن الصلاة وهي نوعان سنن وأفعال وسنن وأقوال أما سنن الأفعال فرفع اليدين في تكبيرة مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وحطهما عقب ذلك لأن مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك وضع اليمين على الشمال من السنة أيضا وجعلهم على الصدر حال قيامه ونظره أيضا في موضع سجوده من السنة وتفرقته بين قائماً وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه من السنة أيضاً ومد ظهره فيه أي في الركوع من السنة وجعل رأسه حياله حيال ظهره من السنة أيضاً وأما سنن الاقوال الأقوال فكدعاء الاستفتاح والبسمله والتعوذ وقول آمين والزيادة على قراءة الفاتحة والزيادة على تسبيح الركوع والسجود والدعاء بعد التشهد وقبل السلام طبعا صفة, صفة رفع اليدين بالنسبة عند تكبيره الاحرام أو الرفع من الركوع أو عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعتين يعني يسأل الله عليه وسلم يعني ضم بين صابعه هكذا مش مقبوضين خالص ولا مفرجين هكذا حذو منكبين أو حذو أذني مفيش بقى واحد يعني يرفع هكذا من خلف أذني ممكن واحد يكبر يعمل واحد يعمل هكذا واحد هكذا واحد مثلا يبقى يصلي الله أكبر فيش رفع خالص فهي هكذا حذو المنكبين هكذا أو هكذا لا يوجد بقى كده ولا كده ولا يعني ولا واحد كل يتكاسل ويرامل الله أكبر فيبقى هذه هي صفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعتين ونسبة الوضع اليدين أيضا على الصدر الكف باطن اليد اليمنى تغطي جزء من ظهر اليد اليسرى مع هذا المفصل مع جزء من الساعد هكذا على الصدر. دثويل بن جش أو يقبض بيده اليمنى كان صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك أحياناً هكذا على الصدر أيضاً كان يفعله أحياناً لداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على الصدر صلى الله عليه وسلم نعم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعتين يعني تشاهد بعد التشهد الاوسط يقف يرفع كما يرفع في تكبيرة الاحرام للركعة الثالثه عند القيام للركعة الثالثه يعني يركع يرفع يديه صلى الله عليه وسلم عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعتين لا ما فيش بقى القيام للثانية ولا للرابعة طيب حضرتك هات لنا بقى النص ونشوف تحقيقه يعني في صفة الصلاة يعني عندك يا شيخ يا يرفع في كل يرفع عند القيام للركعة الثانية عند نعم. نعم. الغالب أنه كان يكبر عند الركوع عند يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعتين حديث الصحة الشيخ الألباني يفعله احيانا نعم وعلى الندره يمكن الشيخ محمد المقصود أيضا ذكر أنه ممكن الواحد يعمل الحكايه دي مرة في حياته لربما يصح الحديث يعني عشان يصيب السنه والله اعلم يعني نعم الاخ بيسال عن كيف تدرك تكبيره الاحرام يعني امتى يبقى تفوتني تكبيره الاحرام مثلا يعني عندما ادخل الامام كبر وواحد بقى يبدا يتسوق وبعدين يكلم اللي جنبيه في حاجه وكذا هل فاتته تكبيره الاحرام هو اسلم بعد اذنك كيف تدرك تكبيره الاحرام الاخ بيسال نعم ده كده واسع خلاص الموضوع يعني <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم لو دخل لو دخل الم المأموم لو دخل المأموم الصلاه بعد ان بدا الامام قراءه الفاتحه الراي ذا على هذا الراي فتاه تكبيره الاحرام فتاه لم يدرك تكبيره الاحرام مع الامام وهذا راي الشيخ العثيمين رحمه الله نعم نعم راي واسع جدا يعني الراي الثاني إن انه اذا دخل في الماموم في الصلاة قبل أن يركع الامام ادرك تكبيره الاحرام وهذا ترجيح للشيخ اسحاق حفظه الله في راي ثالث يكفيها المغرب كم المغرب المغرب نصر. نعم احنا نفسنا نخلص الباب ده يا جماعه ربنا يبارك فيكم <تصفيق> لا طبعا فش يضربونا الاخوه ربنا يبارك فيكم لا انا لا استطيع الجذب بهذا يعني مساواه الامام والمأموم انا لا استطيع الجزم بهذا يعني لا ربنا يبارك فيك المسألة المسألة السادسة في السنن خلاص المسألة السابعة مبطلات الصلاة يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة لأن الطهارة شرط لصحتها فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة الضحك بصوت وهو القهقه الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة وذكر وقوم الله قانتين وذكر حديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا ولا يكلم الرجل منا صاحبهم صح كذا وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوم الله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فإن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطله. صلاته, صلاته لا تبطل صلاته مرور مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود القطع هنا يعني البطلان في هذا الحديث يعني يخرج من الصلاة يعني المصلي جعل بينه وبين موضع سجوده سترة يعني أمام سرية المسجد بينك وبين وقفت تصلي وأخذت تسارية المسجد سترة ومرت بين يديك امرأة بالغة سواء بقى زوجة أو أما أو بنتا مرت بين وقوف بين قدميك وبين مكان سجودك مرت بين يديك تقطع الصلاة تخرج بقى في المشحائد يعني أنا بتكلم هنا بقى على صلاة المنفرد وعلى الإمام أما الماموم فالإمام سترة له فقد مر ابن عباس بئتان بين الصفوف ورد على حديث او الجمهور يقول بأنهم من عائشة كانت تعترض أمام النبي صلى الله عليه وسلم كاعتراض الجنازة في صلاته فإذا سجد غمزها يعني حتى يسجد توسع له مكان للسجود فهذا ليس فيه دليل لأن عائشة لم تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم انما كانت معترضه أمامه اعتراض الجنازة انما الحديث يقول إذا مرت المرأة البالغة أو الكلب أو الحمار بين يدي المصلي فتبطل صلاته فيخرج في الحال من الصلاة وهذا على خلاف رأي الجمهور لكننا مع النصوص يعني الجمهور واتفاق العلماء هذا أمر طيب جدا. لكن إذا خالف النصوص زي ما الشيخ العثيمين يقول الرأي إذا صح الحديث فالرأي ليس بشيء إذا صح, إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالرأي ليس بشيء عذر بمعنى أنت ماشي المز... يمكن ابو اسلم عنده رد بالنسبة بالنسبه للمسجد الحرام كلمه <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم يعني الاستثناء على عهده الشيخ العثيمين <تصفيق> خلاص يا أحمد الاستثناء في المرور بين يدي المصلي المراه التي تمر في المسجد الحرام بين يدي المصلي استثناء الشيخ العثيمين والعهده على الشيخ لكن انت الآن بفضل الله يعني تستطيع تستطيع الا تمر بين يديك امراه يعني سهل جدا بفضل الله يعني ان اردت ذلك انت تستسل بهذا موضوع ثاني حتى عند المقام أيضا يعني الناس بيبقى كل مجموعة مع بعض كده بيحاولوا اللي بيصلي ركعتي الطواف بيبقى فيه حد واقف جنبيه عشان ما يعديش من قدام النساء يعني الواحد بيحتاط برضه يحتاط لعبادته من بين يدي المصلي يعني بين سجوده ووقوفه المسافة اللي بين من تواقف برجليك عليها لغت موضع سجودك هو ده بين يديك نعم انت مش باخد سترة ومرد بعد السجود ليس بين يديك الله أعلم يعني نعم انت الأفضل طبعا أن تاخد تأخذ سترة يعني لكن هي انت واقف في نص المسجد فانت الشيخ العسيمين رحمه الله قال انت قد تدخل انت في الإثم يعني لو انت معرض انها حاجة تمر بين يديك بهذه الصورة قد تدخل انت في الإثم يعني وقال انت أصبح ليس لك حرمة في الحالة دي حتى قال كلمة اللفظة صعبة يعني قال لي ما ياخد سترة عند الصلاة يعني خلاص هو جعل نفسه يعني كلا مباح لأي حد يعادي هو يتحمل بقى ويشوف يضبط عبادته بنفسه يعني ما هو ده الأخ بيسأل عليه يعني أبى أسلم هو يرد بقى عشان أنا أخاف أخش إنه هو مرور المرأة هو لم يتخذ سطرا المستطيل لم يتخذ سطرا والمرأة مرت خارج السجود يعني ليس ينبني عليه بعد موضع سجوده نعم الحديث بين يدي المصلي واتخذ سترة ايوه ابو اسلم بيتمسك بظهر الحديث لكنه بين الستره نعم أي. نعم لا خلينا المسجد الحرام يعني حالتك عايز تقول مثلا لو أنا واحد في آخر المسجد واقف يصلي في آخر المسجد وامرأة مرت من هنا تقطع صلاته العهد على بأسلم أي نعم نعم أنا, أنا لا أدري اه كشف العوره عمدا من مبطلات الصلاه لما تقدم في الشروط استدبر القبلة لأن استقبالها شرط لصحة الصلاه اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر العمل الكثير من غير جنسها الغير ضرورة كالأكل والشرب عمدا اجماعا هذا الاستناد لغير عذر لأن القيام شرط لصحتها مر معنا إن هو قائما منتصبا وقلنا لو انتصب على عصا وهو غير محتاج إليها أو, أو على حائط وهو غير محتاج اليه كده لم يتوفر القيام تعمد زيادة ركن ركن فعلي كزيادة في الركوع والسجود لأنه يخل بهيئتها فطبطل اجماعا تعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم تعمد السلام قبل إثمامها تعمد إحالة المعنى في القراءة أي في قراءة الفاتحة لأنها رك زي مثلا أنعمت وأنعمت هذا يحل المعنى يقول أنعمت عليهم ينسب الإنعام لنفسه هذا من العلماء قالنا يحل المعنى تبطل الفاتحة به فسخ النية بالتردد بالفسخ أو بالعزم عليه لأن استدامه النية شرط الشيخ العثيمين رحمه الله قال التردد في التردد في فسخ النية ولم يعزم على الفسخ صلاته صحيحه يعني يعني مثلا انت تصلي بالمنزل وجرز التليفون مثلا وانت تردد يعني ترد تخرج عشان ترد يعني على تليفون ولا تكمل صلاتك ترددت وبعدين في الاخر تستمر في صلاتك يبقى الشيخ قال طالما في تردد ولم تعزم على الفروج من الصلاة يبقى صلاته صحيحة. تلفون مغلق والله المثالة السامنة ما يكره في الصلاة يكره في الصلاة الأمور التالية. الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الاوليين لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي في الصلاة تكرار الفاتحة لمخالفة ذلك لكن هنا برضو ذكر انه لو واحد سرح في الصلاة في قراءة الفاتحة يعني بعد ما انتهى من الفاتحة لا نفسه سرحان لم يدرك شيئا منها ممكن إذا لم يدخله ذلك في الوسوسة لا بأس أن يعيدها يعني يتدبرها يعني يكره الالتفات اليسير في الصلاه بلا حاجة طبعا ايضا من الكراهه لكن الالتفات فيه فيه نص هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد والاختلاس هو السرقه أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس كمن احتاج إلى أن يدفل عن يساري في الصلاة ثلاثا نفي نص طبعا إذا أصابه الوسواس فهذا التفات لحاجة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكمن, وكمن خافت على صبيها الضياع فصارت تلتفت في الصلاة ملاحظة له هذا كله في الالتفات اليسير أما إذا التفت الشخص بكليته أو استدبر القبلة فإنه تبطل صلاته إذا كان ذلك بغير عذر من شدة خوف ونحوه، تغميض العينين في الصلاة لأن ذلك يشبه المجوس. يمكن إن لم تخني الذكرى ابن القيم رحمه الله قال إن, إن شغله شاغل في الصلاة ورضا أن يعني أن تغميض العينين يعني سيجعله أكثر تذبورا وهذا ليس يكون لا يكون باستمرار يعني يعني لا يأخذ عادة بالنسبة له يعني يحاول أن يخشع وعيناه مفتوحتان يعني يعني لا يكون ديدنه انه دايما خلاص هو يغمض فهذا فيه كراهه افتراش الذراعين في السجود واضح طبعا معروف لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدل في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب فينبغي المصلي ان يجافي بين ذراعيه ويرفعهما عن الارض ولا يتشبه بالحيوان كثرة العبث في الصلاة لما فيه من شغال القلب المنافي الخشوع المطلوب في الصلاة بعض الإخوة كثيرا ما يعبث في لحيته وهو يصلي بغير حاجة التخصر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهي أن يصلي الرجل مختصرا والتخصر والاختصار في الصلاة وضع الرجل يده يده يده على الخصر والخاصرة وهي وسط الإنسان المستدق فوق الوركين وقد عللت عائشة رضي الله تعالى عنها الكراها بأن اليهود تفعله السدل وتغطية الفم في الصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه والسدل أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين وقيل ارسال الثوب حتى يصيب الارض فيكون بمعنى الاسبال السدل ان يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين يعني انا فاهم ان يكون هكذا الثوب يضعه على كتفيه كذا ولا يرد هذا ولا يرد هذا هو بيقول إن ده من معاني السد لو سابوا كده لو حط الثوب واحد بيحط العباية يجيبها ويحط العباية كده دون أن يفعلها كده وهكذا. أنا فهمي كده لما عرف شبه أسلا فهمهم بسألة كده وهذا نوع من أنواع السدل يعني. نعم هو بيفسر السدل بهذه الصورة آآ وقيل ارسال الثوب حتى يصيب الأرض فيكون بمعنى الإسبال طبعاً الصور ديت أنا مفتقدها ما شفتش يعني, يعني حاجة عملية ما حدش وراني من العلماء أو حد لم يذكرها فأنا فهمها بعيد عني شوي. فلو حد أبو أسلم فاهم اللي يكون الصفة إزاي نعم بول السدل أن يطرح المصلي الثوبة على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين. نعم ولا يرد طرفيه على الكتفين وقيل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض فيكون بمعنى الإسبال ممكن تيجي تمثل لنا بعد يزنك هنا في الدمنا تب تعالى بعد يزنك السوى. نعم نمثل ثوب يعني؟ لا نمثل لها كثوب يعني نمثل بها كثوب أقصد. نعم من لا لا نعم يعني إيه الإسبال بقى هنا؟ يعني الثوب يكون السدل أن يطرح المصلي الثوب على كتفين ولا يرد الترفيه على الكتفين وقيل ارسال الثوب أي ثوب مقصود يعني أي ثوب. أي ثوب. أي ثوب يعني الثوب الذي يلبسه المصلي أثناء الصلاة تقصد نعم نعم نعم وخارج الصلاة أيضا الصلاة. <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم في <تصفيق> نعم الله في واضح انه في اراء كثيره العلماء في مسألة السدل يعني تقول يا صلاته صحيحه المسبل المسبل الازار في الصلاه صلاه صحيحه يعني هو احنا كان الشيخ بيذكر المكروهات والكفت نفس المساله ان هو ممكن بالنسبه للكفت الثوبها كذا اسمه كفته الثوب يعني او البنطلون نفس من تحت نفس الكلام يدخل في كفته الثوب الله ساجد على العمامة نفسه و اسلم يرد عليك ان شاء الله لكن الاولى ايوه هو ما فيش يتحرر بعد الوقت الاولى الاولى تركه يعني لكن صلاه صحيح الشيخ بيقول مسابقه الامام اذ ايدن مكروها الشيخ سلامه الدكتور الكاتب يقول مسابقه الامام ذكرها الكتاب من مكرهات الصلاة لحيثتك ذكرت أنه لو تساوى أو الكتيب اللي مع حضرتك لو تساوى مع الإمام مع في تكبيرة الإحرام ها؟ تكبيرة الإحرام فقط لو تساوى معه فيها نعم نعم الله المستعين تشبيك الأصابع لنهي صلى الله عليه وسلم من توضى وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك فكرهته في الصلاة من باب أولى والتشبيك بين الأصابع إدخالوا بعضهما في بعض وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كرهة فيه ولو كان في المسجد, المسجد لفعل صلى الله عليه وسلم إياه في قصة زل كف الشعر والثوب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره والكف قد يكون بمعنى الجمع أي لا يجمعهما ويضمهما وقد يكون بمعنى المنع أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود وكله من العبث المنافي للخشوع في الصلاة ومثاله أيضا زي الغطرة كده واحد بيصلي ويركع والغطرة بتحميلها وبعدين هتنزل. بنزلته وراكه، بعدين يعني كل ما تنزل يرفعها كده الشيخ قال البرضو هذا إيه من عنه، خلاص الغترة أسدلت نزلت من على كتفك خليها كذا، واحد شعره طويل ونزل مش كل شوية بقى يشيل الشعر ده وبعدين يشيل الشعر ده، كل شوية يشيل يعم الغترة النحياذ ويعمل النحياذ، كل ركها يعمل فيها كده يبقى فيه حركات كثيرة، يكون ايه زي ما الشيخ أنا بيقول هذا ينافي كله من العبث المنافي الخشوع في الصلاة، الصلاة بحضره الطعام بحضره الطعام برضو من من المكروهات لا صلاه بحضره الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان طبعا برضو دي من المكروهات لكن الصلاه صحيحة لكن هذا يتنافى يقول انه يتنافى مع الخشوع حتى ان ابن حزم رضي الله عنه ورحمه الله يقول لا صلاة يعني صلاه باطله يعني, يعني في اصلا الصلاه بحضره الطعام بظاهر النص يعني والأخبثان طبعا اللي هم البول والغائط مش طبعا مدافعة الأخبثين أو الأخبثان يعني الواحد يبقى واقف في الصلاة ونفسه الإمام يخلص في أقرب فرصة عشان يذهب إلى الخلاء هو كل تفكيره أنه يذهب إلى الخلاء عايز يخلص الإمام ينتهي من الصلاة حتى يذهب إلى الخلاء وهذا عند الشيخ الإسلام رحمه الله عند لمن فقد الماء وهو متوضع ويدافع الأخبثين ويدافع صح اللغة كده وهو يدافع ويدافع يقضي حاجته ويتيمم أولى عند شغل الإسلام عند شغل الإسلام من أن يصلي وهو يدافع الأخبسين صلاته صحيحة لو صلى صلاته صحيحة لكن يكره ذلك معه رفع البصر إلى السماء لقول صلى الله عليه وسلم لينتهي أن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة او لا لتخطفن أبصارهم المسألة التاسعة والأخيرة حكم تارك الصلاة ودي مرت معنا وقلنا ان العلماء هذا خلاف سائق بين آه العلماء آه انقسم العلماء إلى فريقين في حكم تارك الصلاة اتفقوا أولا على أن تارك الصلاة جحودا كافر كفر أكبر يخرج من الملة يستتاب ثلاثة أيام وإلا قتل كفرا يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في المقابر المسلمين واختلفوا في من تركها كسلا على قولين فريق يقول أنه كافر كفر أكبر يستتاب أيضا وإلا يقتل كفرا أيضا والفريق آخر هو قول جمهور. يقتل حدا يعني كافر كفر دون كفر كفر أصغر يعني معصية ترك, السلاح كسل ترك الصلاة كسلا يكون معصية وبرضه يستتاب ثلاثة أيام وإلا قتل يقتل حدا أي يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في بقابر المسلمين وهذا وهذه المسألة مسألة الخلاف فيها سائغ وبعض علماء يقول ما واسع السلف لابد أن يسعنا حضرتك تعتقد أن كفر ترك الصلاة كسلا كفر كفر أكبر يخرج من الملة أنا لا أنكر عليك وأنا سأعتقد على سبيل المثال يعني أنا سأعتقد أنه كفر دون كفر لا يخرج من الملة أنت أيضا, أنت أيضا لا تنكر علي لأن المسألة طالما واسعت السلف لابد أن تسعنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أبو أسلم فيه حاجة بعد المغرب حد هيدي حاجة بعد المغرب الشيخ الله بيعتذر وأنا أرى ان الإخوة يعني شفقنا عليهم النهاردة وجزاهم الله خيرا إنهم اتحملوني فأنا نصل نصلي المغرب وننصرف راشدين وإن شاء الله معنا يوم الأربعاء بإذن الله تعالى نعم جزاكم الله خيرا